قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذبا بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حجم ثُمَّ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَ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 الكتاب لما تصدون عن سبيل الله عن سبيل الله من آمن تبغونها عيودا وأنتم شهدان ومن الله بغافل عن ما تعملون يا أيها الذين منوئ تطيع فرقة إن, تطيعوا فريقا إن يَرُدُّونَكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ